وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا, اتوا بآبائنا إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين